للشيخ الحملاوي رحمه الله تعالى، وهذا هو المجلس الأخير من مجالس مدارسه هذا الكتاب القيم الذي أكرمنا الله سبحانه وتعالى بدراسته ومدارسته والاستفادة مما خوى من علم الصرف الجليل. نحن حقيقة تجاوزنا عن مبخث. آه تمارين آه أو مسائل للتمرين نظرا لأن يعني هذه افتراضات لغوية غير موجودة في اللغة أصلاً غير موجودة في اللغة أصلاً فلم أجد يعني فائدة في يعني الاستفادة من وقت معين فيها لذلك يعني تجاهنا إلى أن ننتهي اليوم إن شاء الله تعالى في بموضوع الوقف وهو آخر موضوع كما ذكرت من موضوعات شذل العرف فذن يتفضل بالقراءة جزاكم الله خير بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين الوقف تعريفه هو قطع النطق عند آخر الكلمة ويقابله الابتداء الذي هو عمل فالوقف استراحة عن ذلك العمل ويتفرع عن قصد الاستراحة في الوقف ثلاثة مقاصد. فيكون لتمام الغرض من الكلام ولتمام النظم من الش... في الشعر ولتمام السجعي في النثر. اذا اولا العنوان هو الوقف وبدأ يعني بتعريفه حتى يعني يحدد المصطلح ونسير وفق هذا المفهوم لمصطلح الوقف. يقول الشيخ الوقف. هو قطع النطق عند آخر الكلمة يعني في آخر الكلمة نقطع الحركة نقطع الحركة ونقف بالساكت لذلك في الشرح الشافي للرضي يقول إن الوقف أن تسكت على آخرها قاصدا لذلك مختارا لجعلها آخر الكلام سواء كان بعدها كلمة أو كانت آخر الكلام، إذن هو سكوت القطع هو سكوت يعني قطع. ال ال ال ال ال ال الوقف هو قطع والقطع معناها السكوت على آخر الكلمة يعني السكون التسكين السكوت يعني التسكين طيب ما الذي يقابل هذا الوقف؟ قال يقابله الابتداء الابتداء يعني انت تبدأ كلاما معينا وتبدأ بالحركة تبدأ بالحركة في عمل في عمل معين والعمل يقتضي الخركة لذلك القاعدة المعروفة أن العرب لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك يعني تبدأ بمتحرك وتقف على ساكن وهذا يتناسب مع طبيعة الإنسان وطبيعة يعني ما ركب عليه من قدرة لغوية لذلك يقال ويقابله الابتداء الذي هو عمل الابتداء هو عمل يعني فيه تحريح في فيه تحريح فيه خركة إذا عمل فالوقف استراحة عن ذلك العمل يعني أنت بدأت بعمل معين عندما تقف كأنك أخذت استراحة عن ذلك العمل كالعامل الذي يقوم بجهد معين ومن ثم يجلس ويسكن وليستريح قليلا, يستريح قليلاً. وكذا في النطق أنت بدأت بمتحرك أتت يعني في الكلمة في عدة متحركات أو سواكن أو ما إلى ذلك ثم بعد ذلك تقف للاستراحة لل... ثم يقول ويتفرع والقصد قصد الاستراحة في الوقف ثلاثة مقاصد يعني هذه الاستراحة هذا الوقف في آخر الكلمة ما المقصد منه ما المغزى من ذلك يعني نعم استراحة لكن ما المقصد من ذلك قال فيكون لتمام الغرض من الكلام تشعر بأن الكلام قد انتهى نحظ عندما قلت ويتفرع عن قصد الاستراحه في الوقف ثلاثة مقاصد سكتت وقفت في نهايه الكلام حتى اشعر بان الجمله قد انتهت, أن الجملة قد انتهت ثم بعد شرع فيكون لتمام الغرض من الكلام وقفت لاحظتم ولتمام النظم في الشعر في الشعر يعني انتهت القصيده انتهى البيت وقفت في النهاية طبعا هذا ايضا له علاقه في موضوع الروي والقافية وما الى ذلك وقال وايضا ولتمام السجع في النثر يعني في النثر تعلموا لدينا السجع إذا قلت مثلا الصوم حرمان مشروع وقفت الصوم حرمان مشروع وتاديب بالجوع اخذوا مشروع بالجوع سكون سكون مراعاه ماذا؟ للسجعات للسجعتين بين الجملتين وخشوع لله وخضوع أعيد أن هذه السجعات الصوم خرمان مشروع سكون وقف أو تأديب بالجوع وقف سكون وخشوع لله وخضوع هذا أيضا وقف هذا الوقف مراعاة لتحقيق السجع في هذه الجمل. إذا هو يشعر بنهاية الكلام في نهاية النظم في الشعر أيضا في لمراعاة السجع لمراعاة السجع لأن يدخل في أقسام الوقف. تفضل يا أبا عبد الله. أقسامه هو إما هو إما اختياري بلياء المثنات من تحت أي قصد لذاته أو الضراري عند قطع النفس. عند قطع نفسي أو اختباري بالموحدة أي قصد لاختبار شخص هل يحسن الوقو هل يحسن الوقفة على نحو بما وقوله تعالى ألا يسجد وقوله تعالى أم مشتملت عليه أرحام الأنثيين أو لا إذا الآن أقسام مقاطع الأقسام العامة قال لدينا اما ان يكون الوقف اختياريا يعني على الخيار اختياريا لذلك واكد ذلك بالياء المسنات من تحت اختياري إما اختياري هذه الياء المثنى يعني بنقطتين ماذا يعني ذلك اي قصد لذاته يعني انت قصدت هنا ان تقف الوقف هنا مقصود او اضطراري عند قطع النفس يعني الانسان احيانا نفسه لا يساعده على ذلك فيضطر للوقف وهذا وقف اضطراري أو اختباري اختباري قلب وحد يعني بالباء وليس بالياء حتى يميز بين اختياري بالياء واختباري بالباء اختباري بالموحدة ما المقصود بالاختباري أي قصد لاختبار شخص هل يحسن الوقف على نحو بما يستطيع نقول بما تجربت هل يستطيع نقول بما هل يستطيع نقول ألا يا يه يقف على يا هل يستطيع ذلك في الآية الكريمة في سورة العرام في سورة العرام أما أم اشتمل هل يستطيع ان أم ما يستطيع نقف على أم فهذا اختبار يمكن أن يجريه مثلا المعلم لطلابه في عملية التدريب أو لا, يعني أو لا هذه وين معطوف على ماذا هل يحسن الوقف على نحو كذا أو لا يعني هل يحسن الوقف أو لا يحسن الوقف هذا معنى ذلك أنك كأنك تجد اختبارا لطالب علم تدربه على الوقف إذا لدينا الوقف على ثلاثة أقسام اختياري وهو المقصود لذاته وخ واختباري يقصد به اختبار المتعلم والطراري يكون حين قطع النفس طيب هو يدخل الآن في التفصيل الاختياري لأنه هو المقصود الاختياري هو المقصد منه أما الاضطراري فهذا هو علاقة بـ بـ بـ بنفس القارئ والمتكلم أما الاختباري فهذا متعلق أيضا في المعلم والمتعلم لكن الاختياري هذا يعني يحتاجه كل قارئ لذلك سيفصل في أنواع الوقف الاختياري فسماه اولا استثباتي إنكاري تذكري ترنمي إذا لدينا في الوقف الاختياري ثلاثة أنواع أو ثلاثة أقسام الاستثباتي وسيشرحه الشيخ ونشرحه الإنكاري التذكري الترنمي تفضل يا أبعد الله والأول أي الوقف الاختياري تفضل والأول إما استثباتي وهو ما وقع في الاستثبات والسؤال, المقصو... والسؤال, المقصو... والسؤال المقصود به تعيين مبهم نحو منو وأيون لمن قال جاءني رجل أو قوم وإما إنك... إذن النوع الأول نأخذ جزئية جزئية الوقف الاختياري النوع الاول ان يكون استثباتيا يعني تريد ان تثبت صدق به الاستثبات طلب الثبات طلب الثبوت والثبات قال مثلا السؤال, السؤال المقصود به تعيين مبهم مثلا قال جاء لي رجل انت تريد تريد الان ان تستثبت من مجيء هذا الرجل هل جاء فعلا تريد ان تستثبت من ذلك فتقول منو وقد وقفت منو يعني من هذا الرجل الذي تستثبت ان جاء رجل معك من, من منو فهذا اسمه استثباتي يعني طلب او القصد الى الوصول الى ثبوت الخبر الى اثبات الخبر كقولنا مثلا جاءني قوم منهم يعني من هؤلاء القوم لذلك وقف هنا من على الواو وأي على النون هذا استثباتي إذا لاحظوا المصطلح له علاقة بالمعنى المراد يعني الوقف الـ الـ الـ الاختياري له علاقة بالنطق هذا وقف لكن هذا النطق وهذا الوقف في أنواعه الاستثباتي والإنكاري الترنمي والتذكري له علاقة بالمعنى المراد بالمقصد والسياق الذي يحدد, والذي يحدد ذلك انتهينا من الاستثبات ينتقل الآن إلى الإنكاري تفضل وإما إنكاري تفضل قال وإما إنكاري لزيادة مدة الإنكار فيه وهو الواقع في سؤال مقصود به إنكار خبر المخبر أو كون الأمر على خلاف ما ذكر وحينئذ فإن كانت الكلمة منونة كسر التنوين وتعينت الياء مدة نحو أزيدني بضم الدال وأزيدني بفتحها وأزيدني بكسرها وكسر النون في الجميع لمن قال جاء زيد ورأيت زيدا او مررت بزيد وان لم تكن منونه اتي بالمد من جنس حركة اخر الكلمه نحو اعمروه واعمراه واحا احذاميه لمن قال جاء عمر ورأيت عمر ومررت بحذام بحذامي الآن إذا النوع الثاني من الوقف الاختياري هو الإنكاري هو الإنكار مفهوم من خلال أنكر إنكر مصدر أنكر فهذه الإنكار قال زيادة مدة الإنكار في يعني أنت عندك سؤال يقصد بهذا السؤال إنكار خبر معين إنكار خبر المخبر يريد يعني يريد أن ينكر خبر المخبر فهذا يسمى إنكاريا لكن هذا ال... هذا الوقف هذا الوقف الانكاري ما الغايه منه ما الغرض منه قال لزياده مدة الانكار لزياده مده الانكار او قال كون الامر على خلاف ما ذكر يعني ذكر اتاك خبر والامر على غير ما ذكر هذا هذا المخبر فانت تنكر عليه ذلك وحين اذا الان التطبيق وحين اذا الان اعطانا الغرض من الوقف الاختياري الانكاري اللي هو الغرض منه هو زيادة, زي زياده مده الانكار فيه طيب يقول وحينئذ ماذا نفعل قال وحينئذ فان كانت الكلمه منونه يعني الكلمه منونه قال كسرت تنوين وتعينت الياء مده نحو واضح هذا ازيدني بضم, بضم الدال هذا لمن قال جاء زيد قال أحدهم جاء زيد فيعني تنكر هذا الخبر تنكر عليه هذا هذا الخبر فتقول أزيدني طيب لأن ما الذي خصل هو أزيد هو أزيد إذا هو منون هو منون ماذا فعلنا؟ كسرنا النون أزيدني أولا الضمه هذه الضمه هي بدل التنوين ازيد بقي ان ضمه وثم بعد دائهه النون والنون وتعينت الياء مده اتت مكسوره وبعدها ياء ثم هاء السكت ثم هاء السكت يا ازيد هذا للإنكار قال من للإنكار قال أزيدني زاد الان حتى يصل الى الوقف بالهاء هذه لزياده مده الانكار للتعبير عن انكار شديد يعني انكار شديد زياده مده الانكار فجاء شخص قال جاء زيد فرددت عليه زيدني ما الذي خصل خصل إن التنوين الآن التنوين الآن أصبح فقط قليلاً ضمة لغينا التنوين كسر التنوين وضعنا زيد زيد أزيدن, أزيدن صار النون أزيدني النون أصبحت مكسورة ثم دخلت الياء قال تعينت يعني وجبت وجبت مد عشان اعطيه وقت لزيادة المدة هذا المد لزيادة المدة ثم أتتها السكن طيب إذا قال واحد رأيت زيدا بالنصب وهذا تنوين أيضا تقول وأزي وأزيدني لاحظوا الفتحة عندما كان منولا بتنوين الفتح عندما ال أو تنوين النصب عندما كان منولا بتنوين الضم بقية الضمة, الضمة والنون هنا واجبة موجودة وياء المد أيضا واجبة ثمها السكن وزيدني يعني النون موجودة والياء موجودة في خالة الاسم المنون بتنوين ضم أو في خالة الاسم منون تنوين النصب وكذا في المنون التنوين بالكسر أو قال مررت بزيد قال شخص قال لك أنا مررت بزيد فأنت تنكر عليه ذلك تقول وأزيدني بكسر الدال بكسر الدال قال وكسر النون في الجميع يعني النون هذه بدل التنوين اللي حزيف مكسورة في كل هذه الصيغ سواء في حال كان الاسم منوعا بالضم أو النصب أو الجر أو الكسر إذ قال لمن قال جاء زيد أو رأيت زيدا ورأيت زيدا وإن لم تكن منونا طيب ما في تنوين يعني الاسم ممنوع من التنوين الاسم ممنوع من التنوين مثل عمر حذامي هذه أسماء ممنوع من التنوين كما تعلمون طيب إن لم تكن منونا قال أتي بالمد من جنس حركة آخر الكلمه ما هي حركة آخر الكلمة إذا ضم تأيات حرف الواو هو المد إذا فتح ياتي الالف اللي هو حركه المد اذا كسره تاتي هي حركه المد بينما لاحظنا في الملون ان حركه المد هي الياء في جميع الصور في جميع الصور أما في غير التنوين فحرف حرف المد يناسب الحركه يناسب الحركه وفيما كتب اذا لاحظت وان لم ت... مد من جنس حركه اخر الكلمه لاحظوا لن عمره هي عمر عمره هذا غير منون لأنه هو ممنوع من التنوين للعالميه ووزن الفعل معدول طيب عمره الان حرف المد الذي أتي به هو الواو لانه يناسب الضمه وعمراه الان أتي به حرف الالف حرف المد لانه يناسب الفتحه واخذاني اتى بالياء لان الياء حرف مد يناسب الكسره طيب فرق بين الاسم المنون وبين الاسم غير المنون المنون النون والياء وواجب النون والياء واجي حرف المد الياء بينما غير المنون حرف المد يكون من جنس الحركه انتهينا الان من الوقف الاختياري الانكاري لدينا الاختيار التذكري تفضل يا عبد الله قال وإما تذكري وهو المقصود به تذكر باقي النفط فيؤتى في آخر الكلمة بمدة مجانسة لحركة آخرها كقال ويقول وفي الداري نعم التذكري يعني انت نسيت شيء عم تنخيل الكلمة وانسيت شيء تكمل ماذا تريد ان تستكمل فتأتي بمدة لتعطي وقتها نفسك يعني وقتها للتذكري لكن هذه المدة التي تأتي بي خرف المدة التي تأتي به يكون مناسبة لحركة لحركة آخر الكلمة يعني مثلا قال نسيت بعدها قال قال ماذا تريد ان تكمل تقول قال ما تقصد قال مثنى هو قال واحد لكن الآن هذا المد الوقوف على الالف هذا وقوفا اختياريا للتذكر للتذكر لاحظتم وكذلك يقول هذا يقول ليس للجمع يقول شخص واحد هو يقول هو يقول سسيت يقول اعطائي نفس وقت ايضا فاتى حرف المد المناسب للضمه وفي الدار هي في الدار فأتيت بحرف المد المناسب للكسره إذا حرف المد هنا في التذكر أيضا هو مناسب لحركة الحرف الاخير وهنا الوقف على حرف المد الحرف المد لذلك قاله فيؤتى في آخر الكلمه بمدة مجانسة لحركة آخر بمدة يقصده يؤتى بحرف مد مناسب لحركة آخر الحرف في الكلم. هذا بالنسبة للتذكري بالنسبة أيضا وإما, الت... وإما ترنمي. نعم. قال وإما ترنمي. كالوقف في قول جرير أقل اللوم عاذل والعتابا. وإما غير ذلك، وهو المقصود هنا. نعم، الترنم واضح. الترنم هذا مر معنا سابقا. أقل اللوم عاذلا والعتابا. لاخذو وقف الآن على أنواع الترانيم لا، إذن انتهى من الاختياري الوقف الاختياري استثباتي طلب ثبوت الخبر أو ثبات الخبر الانكاري يقصد به إنكار الخبر وتطويل المدة الإنكار هذه التذكري يعطي نفسه المتكلم وقتا ليتذكر لي فيقف على حرف مد مناسب لحركة آخر الكلمة ثم الترانيم أيها وإما غير ذلك وهو المقصود هنا يعني ممكن يكون الوقف غير ما ذكر الشيخ وهو موضوع البحث في هذا تفضل التغيرات الشائعة في الوقف والتغيرات الشائعة في الوقف سبعة أنواع نظمها بعضهم فقال نقل وحذف وإسكان ويتبعها التضعيف والروم والإشمام والبدل فيبدل تنوين الاسم بعد فتحة ألفا كرأيت زيدا وفتا ونحو ويها وإيها بكسر الهمزة وكذلك تبدل نون التوكيد الخفيفة ألفا ويرد ما حذف لأجلها في الوقف كما تقدم وشبه إذن بالمنون فابدلوا نونها الفا في الوقف مطلقه وبعضهم يقف عليها بالنون مطلقه لشبهها بان ولن وبعضهم يقف عليها بالالف إن الغيت وبالنون إن اعملت ويوقف بعد غير الفتحه بحف التنوين وإسكان الآخر ك هذا زيد ومررت بزيد ومطلقا عند ربيعة طيب نقف قليلا نقف قليلاً، إذا الآن دخل الآن في التغييرات الشائعة في الوقفة، يعني أعطانا بيت شار يحدد لنا هذه التغييرات قال نقل يعني إذا في نقل هذا تغيير، خذف إذا في خذف وإسكان في تسكين ويتبعها التضعيف تحيّا يضعف ويوقف على التضعيف والروم والإشم والإشمام والبدل إذا لاحظوا نقل. وحذف واسكان ويتبعها التضعيف والروم والإشمام والبدل هذه التغيرات الشائعه في عملية الوقف وهي سبعه انواع بدأ الان في البدل بدا الان في البدل قال لذلك يبدل الان قال في الأخير في في اخر البيت قال والبدل فبدا من الاخير فيبدل تنوين الاسم بعد فتحه الفا طبعا نحن في القراءة بارك الله فيكم فيبدل تنوين الاسم لا نلفظ التعريف يعني هذه وصل, وصل فيبدل تنوين الاسم بعد فتحة ألفا يعني عنا نحن اسم منون هذا الاسم المنون الحرف الأخير قبل ألف التنوين فتحة فهذا يبدل ألفا كقولنا رأيت زيدا. هو رأيت زيدا. رأيت زيدا منون. وما قبل التنوين عنا لدينا فتحة. فيوقف عليه بالالف. رأيت زيدا. رأيت فتا. بدل الفتا. أقول فتا. رأيت فتا. رايت فتا بالوقف. بالوصل رأيت فتا. بالرأيت زيدا قا هذا بالوصل. لكن بالوقف رأيت زيدا. رايت فتى كرمت خالدا وهكذا ونحو ويها وايها بكسر الهمزه كسر الهمزه اقصد في ايها لاحظوا نعم وكذلك تبدل نون التوكيد الخفيفه ألفا قد مر معنا هذا سابقا ويرد ما حذف الاصل في الوقف كما تقدم هذا مر معنا وشبه إذن بالمنون يعني تعاملوا مع كلمه إذن مثل الاسم المنون مثل الاسم المنون وهذا مربعا أيضا في مغني اللبيب وفصل به الشيخ ابن هشام في كلمة إذن فأبدل نونها ألفا في الوقف مطلقا إذن قالوا إذا طبعا إذا نحن تكتب بالنون وتكتب بالأبي الف التنوين النصب لكن هو قال هنا فأبدل نونها ألفا في الوقف مطلقا لاحظوا أنها قد مطلقا وقفت تسكنت على الألف مطلقا لاني وقفت مع الوقف وبعضهم يقف عليها بالنون مطلقا يعني يقول اذا اذا بالنون بعضهم يقول اذا قال طيب ما عله من وقف أو ما حجه من وقف عليها بالنون قال لشبهها بان مثل ان نقف بالنون كذلك اذا نقف بالنون وبعضهم يقف عليها بالالف إن ألغيت يعني إن لم تكن عاملة يقف عليها اذا إذا وبالنون إن أعملك وهذا تفصيله ورد في مغني اللبي انتهى الآن يبدل تنوين الاسم بعد فتحة ألفة هذا بعد فتحة تنوين بعد فتحة يبدل ألفة هذا التنوين يبدل الفا ويوقف على الالف يوقف على الألف ثم بعد ذلك انتقل إلى ويوقف بعد غير الفتح يعني عنا تنوين قبل هذا التنوين ساكن مثلا ما في فتحة فقال بحذف التنوين بحذف التنوين وإسكان الآخر ما هذا زيد إذا قلت هذا زيد قادم بالوصل طيب الوقت ماذا هذا زيد هذا زيد باش هنا هذا زيد هنا في ألف تبين نصف اصلا هنا لا يوجد نقول هذا زيد ومررت بزيد وأصلا مررت بزيد المحترم مثلا هذا في الوصل لكن في الوقت أقول مررت بزيد طيب ثم بعد ذلك يعطينا معلومة أخرى قال ومطلقا عند ربيعه يعني ربيعه سواء يعني عندهم سواء اتى بعد تنوين او بعد بعد التنوين يعني تبدل نون الاسم سواء أتى هذا التنوين بعد فتحه او بعد غير فتحه يقفون بالسكون يعني يقولون رايت زيد كفأت فتى كفأت خالد وهذا مر معنا ايضا سابقا مر معنا سابقا طيب وأما الأزد الآن تقلنا أعطينا فكرة جديدة تفضل وأما الأزد فتقلبه واوا بعد الضم وياء بعد الكسر فيقولون جاء زيدو ومررت بزيدي وإن وقف على هاء الضمير حذفت صلته أي مدته بعد غير الفتح نحو به وله إلا في الضرورة كقول رؤبة ومهمه مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه بخلاف نحو بها ومنها فتبقي الصلة وقد تحذف على قلة كقوله وبالكرامة ذات أكرمكم الله به أراد بها فحادف الالف وسكن الهاء بعد نقل حركتها إلى ما قبلها. نعم. إذا الآن الأزد. صوت بالأزد هنا أزد السرّات. أزد السرّات منطقة في توهاة. لكن هؤلاء أيضا أصولهم من أزد اليمن. أصولهم من يعني من أزد اليمن. أزد أزد شلوة كما يعني هو معروفهم في التاريخ. طيب قال أما الأزد الآن ربيعاء. ربيع لاحظنا انهم يوقفوا يعني يقفون بالسكون يسكنون الآخر ويحذفون التنوين مهما كان مهما كانت الحركه قبل التنوين عند ربيع عند الاز ماذا يقول فتقلبه واو بعد الضم يعني معنى ذلك انه التنوين بعد الضم بحرف مد مناسب للحركه بعد الضم واو وياء بعد كسر <تصفيق> إذن وأما الازد فتقلبه واوٍ بعض الضم ويا أن بعض الكسر فيقولون جاء زيدو زيدو لا زيد جاء زيد تنوين بالضم خلصوا فالآن وقفوا بالواو بالواو أتوا بحرف الواو وهو حرف مد كما تعلمون لمناسبة الضمه ومررت بزيد يعني زي دي اتو بالياء حرف المد لمناسبه الكسرة وان وقف على هاء الضمير يعني على هاء الضمير اضيفت صيلته اضيفت صيلته الموضوع أي, اي مدته اي مدته بعد غير فتح او بعد غير الفتح يعني ما قبل غير الفتح نحو به وله الا الحين هو هذه الضمير به به هي هاء الضمير ما هي به طيب خذف المادة به ووقف بالسكون على على هاء الضمير على هاء الضمير وحذفات الكسرة وحذفات الكسرة اللي هي المادة طيب إذا نظرنا قبل هاء الضمير نجد كسرة لأنه قال هو بعد غير الفتح بعد غير الفتح يعني قبله غير مفتوح فنتنبه بارك الله فيكم للقراءه هنا به وله له له إلا في الضرورة هذه للضروره الشارية تقول لرؤبة ومهمه مغبره أرجاؤه يعني حسب القاعدة يجب أن يقول أرجاؤه, أرجاؤه أرجاؤه أرجاؤه طيب وكذلك سماؤه لكن هو هنا على غير القاعدة طيب بخلاف نحو بها ومنها لحظ بها ومنها فتبقي الصلة يعني الهاء عليها بقيت الفتحه ومنها بقية الفتحة على الهاء الصلة الحركة حركة المدهد القصيرة الفتحة بقيت موجودة وقد تحذف على كلها تحذف على كله وقد تحذف وبالكرامه ذات أكرمكم الله به آه ما الذي حصل اولا الـ الـ القول هذا على لغة طي يعني ذات هنا بمعنى اسم الموصول التي تعلمون أن ذو وذات عند طي تاتي اسما موصولا بمعنى اسم الموصول الذي والتي فذات هنا بمعنى التي وبالكرامه التي اكرمكم الله به هي اصلا بها ما الذي حصل أراد بها لخوف هي بمصر. المعنى هو بها فخذف الألف بها خذف الألف هذه ثم اله سكن الها به به ونقل حركة اله اللي هي الفتحة إلى الفع لذلك القراءة الصحيحه هنا وبالكرامة ذات الكرمكم الله به أي وبالكرامة التي أكرمكم الله به يعني بها هذف الالف سكن الها نقل حركة الها إلى الباء نعم لا ننتقل إلى جزئية أخرى ننتقل إلى جزئية إذا الوقف على المنقوص تفضل قال وإذا وقف على المنقوص ثبتت ياؤه إذا كان محذوف الفاء كما إذا سميت كما إذا سميت بمضارع بمضارع نحو وفا تقول هذا يفي أو كان محذوف العين كما إذا سميت باسم الفاعل من أرى فإنك تقول هذا مري وإذ لو حذفت اللام منهما لكان إجحافا وكذا إذا كان منصوبا منونا نحو ربنا إننا سمعنا مناديا أو غير منونا مقرونا بأل نحو كلا إذا بلغت التراقي فإن كان غير فإن كان غير منصوب جاز الإثبات والحذف ولكن يترجح في المنون الحذف نحو هذا قاض ومررت بقاض وقرأ ابن كثير وما لهم من دونه من والي وفي غير المنون يترجح الإثبات كهذا القاضي ومررت بالمنادي وقرأ الجمهور الكبير المتعال لا. إذن الآن الوقف على المنقوص الذي الاسم المنقوص كما تعلمون هو الاسم الذي ينتهي بياء لازمة مكسور ما قبلها ينتهي باء مكسور ما قبلها يعني مثل القاضي المحامي الداعي الراعي السامي الى اخره قال واذا وقف على المنقوص ثبتت ياؤه يعني الياء تبقى ثابته ويوقف على الياء يوقف على الياء بالسكون بس اشترط الان اذا كان محذوف الفا اذا كان محذوف الفا كما اذا سميت بمضارع نحوي وفى الان وفى يفي وفى يفي فقال اذا سميت شخص هذا اسم لاني اقول منقوص والحديث عن الاسم فالحديث عن الاسم لكن انت سميت شخص يفي سميته يفي فهو أصلا يوفي يعني في الاصل هو مضارع لكن الان مثل يشكر مثل انور على وزن الفعل فهنا قال هذا يفي لا يحذف اليا انما تثبت الياء يقف على الياء هذا يفي يقف على الياء لان هنا فاء الكلمه اللي هي يوفي فاء الكلمه من وفى هو فاء الكلمه محذوفه فاء الكلمه محذوفه او كان محذوف العين او عين الفعل محذوفه كما إذا سميت باسم الفاعل من أرى ارى ارى أصلا اصهاراء طيب اذا سميت من أرى تقول هذا مري تقف على ماذا تقف على الياء تقف على إذن تثبت الياء وتقف على الياء في الاسم المنقوص إذا كان محذوف الفاء أو محذوف العين اذ لو لماذا طيب يعلل لماذا يعني تثبت الياء ولا تحذف هنا قال اذ لو خذفت اللام منها لكان اجخافا اللام يعني يقصد لام الكلمه يعني خذفت الياء هذا يفي في حذفت الياء وهذا مري حذفت الياء فمعنى ذلك انت اصلا لدينا حذفان حذف فاء الكلمه ولام الكلمه في يفي وحذف عين الكلمه ولام الكلمه في مري فقال هذا اشفاف الاسم بقي على على حرف واحد وهذا لا يستقيم ثم بعد ذلك قال وكذا اذا كان منصوبا منوره هذا عطف على ماذا اذا وقف على المنقوص ثبتت يائه إذا كان محذوف الفاء كمي وكذا إذا كان منصوباً منونا يعني إذا كان منصوباً منونا تثبت الياء ما زالت خال Gesellschaft إذا على المنقوص ثبتت ياءه الخالة الأولى محذوف الفاء أو محذوف العين منقوص محذوف الفاء محذوف العين الخالة الثانية اسم منقوص منصوب منون منصوب منون ربنا اننا سمعنا مناديا هي ولا كلا منادي تقف على الياء تثبت تثبت الياء منادي يا طيب. او غير منون الان المنون مع تنكره ما في ال طيب غير منون مع معرف ب ال وطبعا التعريف ب ال او التعريف لا يلتقي مع التنوين بطبيعه الحال دخك اذا بلغت التراقي اذا بلغت التراقي يا التراقي فتثبت الياء لا تعذف الياء طيب فان كان غير منصوب اي طيب قال منصوب هذه يعني اذا سمعنا منادى منصوب اذا بلغت التراقي هذا الاسم منصوب اسم منقوص منصوب طيب اذا كان الاسم المنقوص غير منصوب قال جاز الاثبات وجاز الخلف الاثبات الاثبات هو مذهب الخليل والحذف هو مذهب يونس وسيبويه إذا جائز الوجهين لكن قال ولكن يترجح في المنون الحذف إذا الاسم منون وهو نكره يعني غير غير منصوب غير منصوب مرفوع مجرور فهذا يترجح فيه الخذ مع جواز الاثبات يعني هذا قاض وقفت على الضاب قذفت الياء هذا قاض طيب عندما قال بالاثبات اذا بيقول هذا قاضي لاحظتم ومررت بقاض هذا عندما يرجح الخذف عندما, عندما يقول بالاثبات يقول هذا مررت بقاضي وقرأ ابن كثير وما لهم من دونه من والي بالاثبات والي وفي غير المنون فذاك الان في المنون قال المنون منون يترجح الحذف يترجح الحذف اللي هو راي يونس وسيبوي في غير المنون يترجح العكس يترجح الاثبات فهذا القاضي الان القاضي غير من هو المعرف ب ال بينما هذا قاض هذا الاصل هو المفروض يكون منون طيب كهذا القاضي هذا غير منون لانه معرف ب فقال هنا يترجح الاثبات هذا القاضي ومررت بالمنادي اسم منقوص معرف بال الف ثبتت والمعروف لدى النحوي لدى النحويين كما يعني مر معكم في عده يعني مواقف أو دروس بان الاسم المنقوص المعرف بأل تثبت ياؤه قال القاضي جاء المخامي لكن إذا كان نكرة يعني كان نكرة منونا فتحذف ياؤه فأخذ في وجه الترجيح في وجه الترجيح في كل منهما وقرأ الجمهور الكبير المتعال هو المتعالي فهنا على الخذف على الحذف وابن كثير قرأ الكبير المتعالي بالاثبات انتهى الآن من الوقف على المنقوص في حال إثبات يائه ثبوت يائه والوقف على الياء بالسكون او في حال خذ في الياء والوقف على السكون في الحرف الذي يسبق الياء الآن الآن انتقل إلى الوقف على التاء المربوطة على هاء التأنيث على هاء التانيث لالتاء المربوطة تفضل قال ويوقف على هاء التأنيث بالسكون نحو فاطمة وعلى غيرها من المتحرك بالسكون فقط أو مع الروم وهو إخفاء الصوت بالحركة والإشارة إليها ولو فتحة بصوت خفي, خفي ومنعه الفراء فيها أو الإشمام وهو ضم الشفتين والإشارة بهما إلى الحركة دون بدون صوت ويختص بالمضموم ولا يدركه إلا البصير أو التضعيف نحو هذا خالد وهو يضرب بتشديد الحرف الأخير وهي لغة, وهي لغة سعدية نعم إذن يوقف الآن على التأنيف الحديث الوقف على التاء المربوطة طبعا كثيرا من يعني القدامى يسمونها هاء التانيث لأن التاء المربوطة إذا وقفت عليها تلفظ هاء, هاء. فيوقف عليها تأنيف بالسكون قال يوقف عليها بالسكون مثل فاطمة هي فاطمة فيوقف عليها هذه تاء المربوطة أو المقفلة نقف عليها بسمه فاطمة وتلفظها إذن قال هاء التانيث اذا نحو فاطمة هذه على التانيث بالسكون وفاطمه خديجه نعم وعلى غيرها يعني على غير التاء المربوطه على غير التانيث من المتحرك اذا غيرها من المتحرك من حرف تاني غير التاء المتحرك يوقف بالسكون فقط او بالسكون مع الروم او بالسكون مع الاشمام او بالسكون مع التضعيف يعني كلها تعاملها بعض البعض يعني احنا لدينا الان الوقف على غير هاء التانيث حرف متحرك غير هاء التانيث يوقف عليه بالسكون فقط ممكن السكون ممكن السكون مع الروم ممكن السكون مع الاشمام ممكن السكون مع التضعيف لذلك يقول الشيخ وعلى غيرها اي على غير هاء التانيث من المتحرك يوقف عليه بالسكون فقط او مع الروم يعني بالسكون مع الروم وعرف أن الروم ما هو الروم هو إخفاء الصوت بالحركه والإشارة إليها ولو فتحة بصوت خفيف هذا يعني يدخل في علم التجويد ومن يتقن التجويد يعلم ذلك تمام ويعرفه تمام في قراءة القرآن الكريم ومنعه الفراء فيها الفراء رأيه لا يوقف السكون ولا يوقف مع السكون الروم او بالسكون مع الإشمام بالسكون مع الإشمام الإشمام هو ضم الشفتين والإشارة بهما إلى الحركة بدون صوب طبعا الش... ال... ال... الإشمام كما هو معلوم مختص بال... بالحرف المضموم بالمضموم قال هذا ولا يدركه إلا البصير ثم قال بعد ذلك او يوقف على غير هاء التأنيف من المتحرك بالسكون والتضعيف مع التضعيف بالسكون مع التضعيف مع التجديد نحو هذا خالد دان مشدد والوقوف عليه بالسكون وقفنا بالسكون مع التضعيف هذا خالد هو هو يضرب تجديد الباء بتجديد الحرف الأخير وهي لغة سعدية لغة سعدية يعني هذا الوقف بالسكون مع التضعيف مع التجديد هي لغة بني سعد. سمعت نسبة إلى بني سعد. بني سعد هؤلاء هؤلاء هؤلاء قبيلة هوازنية. بطل بطون هوازن هوازن قيسيه. فهي قبيلة هوازنية قيسيه مضاريه عدنانية عرفت بفصاحتها عرفت بفصاحتها لذلك. نسب هذا الوقف اللي هو وقف السكون مع التضعيف إلى هذه القبيلة فقال وهي لغة سعدية نعم لكن الشرط الوقف هذا الوقف السكون مع التضعيف له شروط يذكرها الشيخ تفضل وشرط الوقف بالتضعيف لا يكون الموقوف عليه همزة كرشاء ولا ياء كالراعي ولا واو كيغزو ولا ألفا كيخشى ولا, واقع ولا واقعا إثر سكون كزيد وبكر أو مع نقل حركة الحرف الموقوف عليه إلى ما قبله كقراءة بعضهم وتواصوا بالصبر بكسر الباء وسكون الراء بشرط أن يكون ما قبل الآخر ساكنا غير متعذر ولا مستثقل ولا مستفقل تحريكه وأن لا تكون الحركة فتحة وأن لا, يؤد وأن لا يؤدي النقل إلى عدم النظير فخرج نحو جعفر لتحرك ما قبله ونحو إنسان ويشد لأن الألف والمدغم لا يقبلان الحركة ويقول ويبيع لاستثقال لا الضمة إثر كسرة أو ضمة ونحو هذا عل علم لأنه لا يوجد في علم بكسر فضم في في العربية. طيب قال شرط الوقف بالتضعيف يعني إذا رنا أن نقف بالتضعيف على اللغة السعدية هذه. قال ألا يكون الموقوف عليه همزة يعني آخر حرف ما يكون همزة فلا تشدد الهمزة لا تضاعف الهمزة وكذلك لا يكون حرف من حروف العلة. يعني لا يكون ياء ولا واو ولا الفا لا يشدد لا الواو ولا الالف ولا الياء عطو اذا الشرط الاساسي لقبول التضعيف او لصحه التضعيف الوقف مع التضعيف يعني يعني السكون مع التضعيف في الوقف في الوقف على اخر الكلمه ان لا يكون الحرف الاخير احد حروف عله او وكذلك لا يكون همزه لا يكون همزا لذلك المتري شاء لا يمكن ان تقف على رشاء كيف؟, كيف يكون ذلك لا, يز... لا, لا تستطيع ذلك ابدا ولا يأكل راعي لا تستطيع تشدد الياء ليختلف الامر تماما ولا ووا كي يغزو لا تستطيع ان تقف هنا بالتضعيف ولا الفا كيخشى يخشى لا تستطيع ان تقف هنا على التضعيف ثم قال ايضا ولا واقعا اثر سكون يعني ما يكون الحرف اتى بعد سكون كزيد طيب زيد إذا ضغفت مع أنت سكنت الدال فالتقى ساكنان وهذا ليس من مواقع صخط التقاء ساكنين كما مرمعنا سابقا لا يلتقي ساكنان في كلمة واحدة ولا في كلمتين إلا بواقع محددة وهذا ليس من تلك المواقع لذلك زيد قبل الدال في سكون فلا يتقف على كلمة زيد بالدال المشددة لأن التجديد سكون فحركة فبذلك يلتقي ساكنان وهذا لا يصح وهذا لا يصح وبكر أيضا كذلك ثم بعد ذلك ماذا يقول يقول أو مع نقل حركة الحرف هذا أو مع هذا عطفا على أو التضعيف يعني وعلى غيرها من المتحرك يوقف بالسكون فقط أو يوقف بالسكون مع الروم أو بالسكون مع الإشمام او بالسكون مع التضعيف او بالسكون مع نقل حركه الحرف الموقوف عليه الى ما قبله فهمت كقراءه بعضهم وتواصوا بالصبر هي بالصبر بالصبر طيب بالصبري الراء متحركه والباء ساكنه وقف الراء بالسكون ونقل حركه الراء للباء لاحظتم يعني هو وقف بالسكون هنا وقف بالسكون لكن وقف بالسكون مع نقل حركة الحرف الاخير الموقوف عليه إلى ما قبل فنقل الكسرة هي وتواصوا بالصبر حركة الراء الكسر عندما وقف بالسكون نقل هذه الكسرة إلى الباء ليستطيع الوقوف بالسكون على الراء قال وتواصوا بالصبر بكسر الباء وسكون الراء بشرط ان يكون ما قبل الاخر ساكنا يعني يكون قبل الآخر ساكن صبر قبل الراء سكون غير متعذر غير متعذر غير متعذر يعني لاحظ كلمه انسان ما هو ساكن هل الان انسان الالف هذه الا يتعذر تنقل الحركة إلى الألف يتعذر لا تستطيع تنقل الحركة إلى الألف يشد يتعذر تنقل الحركة للتجديد خلص ولا مستثقل تحريكه طبعا مستثقل بفتح القاف اسم مفعول وتحريكه نائف فاعل يعني ولا يستثقل تحريكه ولا يستثقل تحريكه مثل مثلا مثل يقول و يبيعه يقول ويبيعه تس يعني تستثقى للضمة إثر كسرة أو ضمة إثر كسرة أو ضمة وهذا علم ما تستطيع تلفظ من الثقيل على اللسان وعلى النطق أن تأتي بالضمة بعد كسر ثم قال الشرط الثاني ألا تكون الحركة فتحة يعني حركة الآخر ما تكون فتحة حتى يصح الوقوف على الحرف الأخير بالسكون مع التضعيف الحديث كله كله عن شرط الوقف بالتضعيف شرط الثالث وألا يؤدي النقل نقل يعني نقل إيش نقل حركة الحرف الموقوف عليه إلى ما قبله مثل وتواسو بالصبر نقل حركة الراء الكسرة إلى الباء التي كانت ساكنه وألا يؤدي النقل إلى عدم النظير فخرج نحو جعفر لتخرك ما قبله طيب الان جعفر لاحظوا معي جعفر وماذا قال قال هنا لا يص... يجب ان لا يؤدي النكر لعدم النظير. فخرج نحو جعفر طيب الفاء, مته... الفاء مفتوحه أو جعفر أو جعفرا أو جعفر جعفر كيف تقول؟ تكون لأن ما قبل الراء هنا في حركه في خركة هو اشترط أن يكون ما قبل الخرف الأخير سكون ماذا قال هنا أو مع نقل خركة الحرف الموقوف عليه إلى ما قبله لكن ماذا هذا ولا واقعا إثر سكون سرا سكون لكن هنا في جعفر الراء وقعت بعد متخرك وقعت بعد متخرك لم لم تقع بعدها ساكن فلا يصح ونحو انسان ويشد لان الألف والمدغم لا يقبل اذا يتعذر هنا هنا يتعذر كما ذكرت قبل قليل ويقول ويبيع ايضا هنا يتعذر ان تشدد اللام وتشدد العين وتقف في التشديد مع السكون لاستثقال الضمة إثر كسرة أو ضمة لأنه يكون العملية فقيرة أيضا مثل قولنا هذا علو علم هذا, لا هذا غير موجود في اللغة أصلا لأنه لا يوجد لدينا فعل على وزن فعل أو اسم على وزن فعل ما موجود عندنا هذا في اللغة يعني لأن الضمة بعد الكسرة فقيلة جدا لأن الشرطان الأخيران هذاني ها ها قال مختصان بغير همزة مختصان بغير همزة. تفضل يا أبا عبد الله والشرطان الأخيران مختصان بغير, بغير المهموز فيجوز النقل في نحو يخرج الخبأ وإن كانت الحركة فتحة في نحو هذه ردء رد رد وإن أدى إلى عدم النظير لأنهم يغتفرون في الهمزة ما لا يغتفرون في غيرها طيب الآن الشرطان الأخيران اللي هو ألا تكون الحركة فتحة وما زال يتحدث عن شرط الوقف للتضعيف من شروط الوقف للتضعيف ألا تكون الخركة السابقة فتحة وألا يؤدي النقل إلى عدم النظير أو إلى الفقل أو تعذر تعذر نقل فتحة طيب أو نقل خركة قال الشرطان الاخيران مختصان بغير المهمز نهاية همزة خرج من هذين الشرطين خرج من هذين الشرطين دليل على ذلك قال يجوز النقل في نحو يخرج الخبأ هو الخبأ هو الخبأ ما هي نهاية همزة خذف الخبأ ال الباء ساتنة والهمزة متحركة خذف الهمزة وألقا حركتها على الحرف الذي يسبقها يخرج الخبأ حاطط خذف الهمزة حذف الهمزة والقى خركتها على الساكن قبلها وهذه كما يقول هي لغة تميمية هذه لغة تمي قيل أن هذه من لغة تميم وأسد أيضا كما يذكر الصرفيون طيب وإن كانت الخركة فتحه يعني هنا وإن كانت حركتها على هنا والشرطان الأخيران مختصان بغير المهموز فيجوز النقل وإن كانت كان الخركة فتحه وإن كانت الخركة فتخة الخبأ خركة فتخة حتى مع أن الحركة فتحة هنا جاز ان خلفت الهمزة ونقلت حركتها إلى القرف الذي يسبقها ثم بعد ذلك يقول وفي نحو هذه ردء ايضا هذا همزة ردء غطم فوقف على الهمزة بالسكون وإن أدى إلى عدم النظير يعني وإن عدى إلى الحركة مختلفة لأنهم يغتفرون في الهمزة في ما لا يغتف تفيرون في يعني يتسمحون في الهمزة ما لا يتسمحون في غيرها. نعم. الآن انتهى من الوقف على هاء التأنيس وفصل فيها تفصيلا جيدا. ينتقد بالوقف على تاء التأنيس على تاء التأنيس هناك التاء التي يقف عليها يقف عليها بلا وهنا على تاء التأنيس. تفضل يا أبو عبد الله. قال ويوقف على تاء التأنيث بدون تغيير إن, إن كانت في حرف كثمت وربت أو في فعل كقامت أو اسم وقبلها ساكن صحيح كأخت وبنت وجاز إبقاؤها على حالها وقلبها إن كان قبلها حركة كثمرة وشجرة أو ساكن معتل كصلاة ومسلمات ويترجح إبقاؤها في الجمع وما سمي به منه تحقيقا أو تقديرا وفي اسمه كمسلمات وأذرعات وهيهات فإنها في التقدير جمع هيه هيهية كقلقلة سمي بها الفعل ونحو أولات. نعم الآن انتقل إلى الوقف على تاء التأنيث قال ويوقف على تاء التأنيث بدون تغيير إن كانت هي في حرف مثلا ثمت ثم ثمت رب ربت دخلت على حرف فهذه يوقف على التاء بالسكون دون أي تغيير أو وقعت في فعل قامت تاء تانيث تاء تانيث قامت أو وقعت أو اسم دائما انتنبه أو في فعل كقامت أو اسم وقبلها ساكن صحيح يعني وقعت في اسم وقبل هذا الاسم حرف صحيح ساكن كأخت وبنت ساكنة, ساكنة وقف عليه بالسكون قبلها حرف صحيح ساكن وبنت كذلك إذن يوقف على تاء تانيث إذا كانت متصلة بحرف أو بفعل أو باسم والشرط بالاسم أن يكون قبلها حرف صحيح ساكل وبن قال وجاز ابقاؤها على خالها وقلبها هاء وإن كان قبلها حركة يعني إن كان قبلها حركة يجوز الإبقاء ويجوز القلب هاء مثل كما ثمارة ويقول ثمرة ثم ثمرت وشجرة يجوز طيب أو ساكن معتل يعني الآن قوى على الخالق وقالوا وإن كان قبل حركة أو ساكن يعني وإن كان قبلها ساكن معتل يعني قبل حرف علا ساكن كصلاة قبلها ألف ممكن تقول صلاة ممكن تقول صلاة مسلمات مسلمة يصح نعم على هذا الكلام ويترجح الآن قال ويترجح هناك الجواز هنا ويترجح ابقاؤها في الجمع وما سمي به منه تحقيقا أو تقديرا مثل في وفي اسمه وفي اسمه وفي اسمه كمسلمات هون يترجح ابقاء التاء وعدم ابدالها هاء وعدم قلبها وعدم هاء قلبها ها المسلمات أذرعات هيهات الترجيع الراجح هنا أن تبقى التاء ويوقف على التاء بالسكون، فإنها في التقدير هيئة يعني في في التقدير جمع هاي هيئة تقل قلة، ثم الفعل هذا اسم فعل كما تعلمون اسم فعل ما ونحو أولاء قبل التاء في حرف علة وساكن فوقف على التاء بالسكون. نا. ومن الوقف بالإبدال يستكمل الآن تفضل. ومن الوقف بالإبدال قولهم كيف الإخوة والاخواه وقولهم دفن البناه من المكرماه وقرئ هيهاه ومن الوقف بتركه وقف بعضهم بالتاء في قوله تعالى إن شجرت, إن شجرت وقوله كا كانت, كانت نفوس القوم عند الغلصمت وكادت الحرة أن تدعى أمت نعم إذن الآن يقول وبالوقف الابدال يعني إبدال التاء هاء إبدال تاء التأنيث هاء من أمثلتها قولهم كيف الإخوة والأخوات يعني كيف الإخوة والأخوات فهي أصل تاء تاء التأنيث لأن أبدلت هاء وقف على كيف الإخوة والاخوا ويقال هذه لغه طائية. يقال هذه لغة طائية وقولهم دفن البنات من المكرمات يعني دفن البنات من المكرمات فقالوا دفن البنات ك خطب ووقف على الهاء بالسكون المكرمات التاء التانيث المفتوحه وقف ابدل ها وقف ووقف على الهاء بالسكون دفن البنات من المكرماه أي دفن البنات من المكرمات هذا في العصر الجاهلي ثم قال وقرئ هيها هي هيات كما مر قبل قليل هيهاات إذا يجوز في هيهاات هيهاات بالتاء وهيها بقلب بابدال التاء التانيث هاء ثم قال ومن الوقف بتركه يعني الوقف بترك الابدال ترك يعني بترك الإبدال وقف بعضهم بالتاء يعني ما أبدلها فوقف على بالتاء إن شجرة شجرة إن شجرة الزققومي ما هيك طعام الأفيين في صورة الدخان طيب وقوله هذا لأبي النجم العجلي أيضا وقيل يعني هذه, اللغة هذه اللغة لغة خميرية في هذه هذه هذه لغة لغة خميرية يقول سيارة وطيارت هذا السيارة وطيارا إلى في الأبد يقول كانت نفوس القوم عند الغلصمة الغلصمة يعني الغلصمة الغلصمة هي الغلصمة تأمر مربوطة الغلصمة يعني منهم من قال بأن هي يعني اللحم بين الرأس والعنق ومنهم من قال بأن هي رأس الحلقوم يعني هذا الموضع الناتئ في الحلق نعم وكادت الحرة أن تدعى أمت أمت يعني أما أمه, أمه. آه. ثم بعد ذلك ينتقل إلى الوقوف بهاء السكت. انتهى الآن من الوقف على تاء تأنيث. بعد أن انتهى من الوقوف على هاء تأنيث، تقل إلى تاء تأنيث. الآن ينتقل إلى الوقوف بهاء السكت. تفضل. ويوقف بهاء السكت جوازا على الفعل المعلّي لا من بحذف آخره نحو لم يغزه ولم يرمه. ولم يخشه وتجب الهاء إذا بقي على حرف واحد نحو قه وعه وقال بعضهم وكذا إذا بقي على حرفين أحدهما زائد نحو لم يق ولم يعه ورد ب ولم أكو وقوله تعالى ومن يتق بدون هاء عند اراده الوقف ويترجح الوقف بها على ما استفهامية المجرورة بالحرف نحو لمه وعمه ويجب إن جرت باسم نحو مجيء مه وعلى كل فيجب حذف ألفها في الجر مطلقا وأما قول حسان رضي الله عنه على ما قام يشتمني لئيم كخنزير تمرغ في تراب بإثبات الألف فضروره، وقال الشاطبي حذف الألف ليس بلازم فيما جرت باسم فيجوز مجيء ما جئت ولكن الأجود الحذف وكذا يوقف بها على كل كلمة مبنية على حركة بناء لازمة وليست فعلا ماضية نحو هو وهي وياء المتكلم عند من فتحهن في الوسط وكيف وثم ولحاقها لهذا النوع جائز مستحسن فلا تلحق, فلا تلحق اسم لا ولا المناد المضموم ولا ما قطع لفظه عن الإضافة كقبل وبعد ولا العدد المركب كخمسة عشر لشبه, لشبه حركاتها بحركات الإعراب لعروضها عند المقتضي وزوالها عند عدمه فيقال في الوقف على هو هو قال حسان إذا ما ترعرع فينا الغلام فما إن يقال له من هو وفي هي وهي ومنه قوله تعالى وما أدراك ما هي وفي كيف وثم وثم وكيف وثم وفي غلاميه وكتابيه وغلاميه وكتابيه قال تعالى فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقولها ام اقراوا كتابية والله اعلم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم قال المؤلف حفظه الله وكان الفراغ من تبيضه يوم الاثنين لعشر خلت من شوال عام أحد عشر بعد ثلاث وألف هجرية على صاحبها أفضل الصلاة وأزك التحيه. إذا الآن انتقل إلى الوقف بهاء السكت. ربما مر معنا مثل يعني هذا الكلام أيضا مر معنا سابقا لكن لجزه إن شاء الله تعالى أنه واضح إن شاء الله. إذا يقول الشيخ ويوقف بهاء السكت جوازا نحن الوقت لدينا جوازا ولدينا وجوبا ولدينا ترجيحا طيب يقول جوازا يوقف جوازا الفعل المعلي لاما بحدث في آخره يعني عن فعل معتل الآخر معتل الآخر يقول هذا يوقف عليه بهاء السكت لأن هنا اصلا لام الكلمة يكون محذوفا في عملية, في عملية الجزم في الجزم لم يغزه لم يغزه قال ذلك على الفعل المعل لامن بحذف اخره قذفنا الحرف الاخير لم هو يغزو قذفت الواو وللجزم وظال مجزوع الجزم حذف حرف الا ووقف هنا هذا من باب الجواز يغزو ويغزه ولم يرمه رمى يرمي قذفت الياء فوقف بالهاء ولم يخشى يخشى خذفات الألف ثم قال هذا من باب الجواز أما من باب الوجوب قال تجب الهاء يعني هاء السكت يجب الوقوف على هاء السكت إن بقي الفعل على حرف واحد مثل قه وعه وفه من وقى ووعى ووفى فالفعل أصبح على حرف واحد فلذلك تجب هاء السكت تجيب هاء السكت وقال بعضهم وكذا إذا بقي على حرفين أحدهما زائد يعني أيضا تجب هاء السكت إذا كان الفعل بقي على حرفين وأحدهما كان حرفا زائدة نحو لم يقه لا الياء المضارعة زائدة اذا صحنا لدينا حرفان لكن أحد الحرفين زائد وهو الياء ولم يعه أيضا ياء المضارعة أيضا ياء المضارعة فقال هنا أيضا يجب الوقوف بهاء السكت لكن رد هذا الكلام بقوله تعالى ولم أكو ولم أكو فإذا هنا ما ذكر لها ما قال أكو أعطوا إذا هذا ال الذي قال قاله بعضهم مردود دون هائن عند إرادة الوقف ثم قال ويترجح إذن الجواز الو جواز الوقوف على على الهاء أو يعني استجلاب هاء السكت والوقوف عليها أو وجوب استجلاب هاء السكت والوقوف عليها لان ترجيح استجلاب هاء السكت والوقوف عليها ويترجح الوقف بها على مال استفهاميا مجرور بحرف الجر مجرور رابحه للحرف يعني مثل لما لماذا هي لما, لما تعلمون والالف تخزف وهنا قال يترجح الوقوف على هاء السكت يعني تستجلب هاء السكت وتضاف ويوقف على لكن هذا من باب الترجيح مع جواز عدم استجلاب هاء السكت لما نعم لما هو عمّه أيضا تعلمون يعني أيضا عمّه يتساءلون ألف ملصفم يخفض إذا اتصلت بحرف تر إلى ما علامة لما إلى حر قال ويجب إن جرت باسم يعني يجب الوقف على هاء السكت إن كانت يعني ما جر يعني اسما واقعا مضاعف إليه يعني المجرور باسم يعني سبقت من مضاف مجيئ م ما لاحظتم فهي تاذنون قال يجب تجب السك وعلى كل فيجب حذف ألفها في الجر مطلقا اعطانا قاعده عامه يعني في عمليه الجر الف ما لاستفهاميه هذه تخذف وهذا مرمنا كثيرا واما قول حسان رضي الله عنه طبعا كلمه حسان يجوز صرفها ويجوز عدم صرفها كما ذكرت في مواقف أخرى. على ما قام يشتموني لئيم كخنزير تمرغ في تراب. على ما ما حذف الألف ثبتت الألف قال هذا من باب الضروره هذا من باب الدرور. هذا مساف. لكن هذا ثبتت الألف ضروره الشاطبي له رأي في هذا الموضوع. وقال الشاطبي رحمه الله حذف الألف ليس بلازم. يعني من ما الاستفهاميه الواقع بعد حرف الجر قال ليس بلازم فيما جرت باسم إذا جرت باسم فيجوز مجيء ما جئت عط الالف ما ذكر حرف الجر حرف الجر متفق عليه لكن هنا ذكر انه هو مجرور بال بالاضافه يعني بعد مضاف اليه قال ولكن الاجود الخف ولكن الاجود الخف يعني على التقدير وكذا يوقف بها اي يوقف على هائسك تستجلب ويوقف عليها على كل كلمة مبنية على حركة بناء لازما يعني الضمائر المبنية الكلمات المبنية كل هذه والشرط أن تكون الكلمة ليس فعلا ماضيا ليس فعلا كانت من الضمائر هو هو هي هي يا, المتك... يا المتكلم يا المتكلم كتابي كتابية هل نعم عندما فتحنا في الوصل وكيف كيف وثم ولحاقها لهذا النوع جائز مستحسن إذا هنا على سبيل الجواز والاستحسان ثم بعد ذلك أعطانا معلومة أيضا مهمة قال لا تلحق اسم لا يعني هاء السكت لا تلحق ولا تستجلب مع اسم لا النافيه للجنس ولا المنادى المضموم ولا المنادى يعني المفرد العلم أو النكره المقصوده يا رجل لا تاتي بها السكت يا محمد لا تاتي بها السكت ولا ما قطع لفظه عن الاضافه لله الأمر من قبل مع الظرف هذا المقطوع عن الاضافه لفظا لفظا وليس معنا لفظا فهذه لا تدخل ها السكت لا قبل وبعد ولا العدد المركب كخمسة عشر عدد مركب لا تدخله ها السكت لماذا قال لشبهه لشبه حركاتها بحركات الاعراب يعني هذا مثل حركات الاعراب فلا تدخل اسك لعروضها عند المقتضي يعني قبل وبعد اسوا قبل وبعد لكن اقتضى البناء على الضم لقطعها عن الاضافه لفظا هذا المقتضي اذا زال هذا المقتضي عادت معربه عادت معربه نعم وزوالها عند عدمه فيقال في الوقف على هو كما ذكرت هو لاحظوا قال خسائر رضي الله عنه اذا ما ترعرع فينا الغلام فما ان يقال له من هو لاحظوا وقف بها السكت وفي هي وقف السكت لأن هذا ضمير مبني ومنه قول تعالى وما أدراك ما هي ما هي يا ما هي قال ما هي كيف وثم يقف أيضا بهائسة كيف ثم وفي غلامية وكتابية يا المتكلم تقول غلامية وكتابية قال تعالى فأما من أُوتي كتابه بيمينه فيقول هاء مقرأ كتابيه بالوقوف على هاء سيح في الحاقة ثم يختم الشيخ رحمه الله تعالى كتابه بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف وكان الفراغ من تبييضه يوم الاثنين لعشر خلت من شوال عام أخذ عشرة بعد ثلاثمائة وألف هجرية على صاحبها أفضب الصلاة وأزكى التحذر بهذا نكون قد انتهينا من مبحث الوقف وبالانتهاء من هذا المبحث نكون بفضل الله سبحانه وتعالى من ممنته قد انتهينا من دراسة ومدارسة كتاب شذ العرف في فن الصرف للشيخ أحمد بن محمد الحملاوي رحمه الله تعالى راجين الله سبحانه وتعالى القبول والنفع للمسلمين والمتعلمين والانتفاع هذا والله أعلى وأعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته